117. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا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 أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعاً وعده الله حقاً إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده ليدز ال الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسم. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هو الذي جعل الشمس ضِيَاءً والقمر نُورًا وقدره منازل لتعلموا عَدَدَ السنين والحساب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 إن الذين لا يرزون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو معجلوا الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 قد لبث فيكم عمرا من قبلي، أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَضْبَمُ مِمَنْ اتَرَاهُ لَلَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ويعبدون من دون الله ما لا وَلَا ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء جفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض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 ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا ايها الناس انما باغيكم على ان فتكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض اَخْتَلَقَ لَهَا نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ أنا عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها أصيدة فجعلناها أصيدة كألم تُعْمَى كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون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 كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مغلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يَوْمَ نَأْثُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ تَئِنُّونَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافدين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم 119. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت وَمَنْ يُخْرِجُ الْأَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْأَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْأَكْرِ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 وللله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلَى الحَقَّ أَعْقُو أَن يُتَبَعَ أَمَلَا يهدي إلَّا أَن يُهْدَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَبَعُ أَسْأَوْهُمْ إلَّا وَنَّا إِنَّ الَّذِينَ لَا مِنَ الْأَفْقِ <تصفيق> شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 قل فأتوا بسورة مثله واذعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فالكذبوا بما لم يعيطوا بعلمه ولما يأتهم كذلك كذب الذين من قبلهم، فوَبُكِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ وَالِمِينِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدي وإما نرينك بعض الذين عذهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستبئونك أحقنه قل إِيَوَرَبِّ إِنَّهُ لَعَقَّ وَمَا أَنْتُ بِمُعْجِزٍ وَلَوَّ أنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَ مَا فِي الْأَوْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ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 أكثرهم لا يعلمون هو يؤجي ويميت وإليه تمدعون يا ايها الناس قد جاءكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا وهو ما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه أراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون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 هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعوا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنيب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 مقام وتذكير بآيات الله فعلى الله توكا. فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَايَكُمْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُوْضِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجُرْ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 كذلك نطبع على قلوب المعتدي ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرحون وملئي بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فَلَمَّا جَاءهُ مُلَعَّقٌ مِنْ إِلَهِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ قالوا أجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل سائر عزيز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 إن الله لا يصلع عمل المفسدين ويعق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف فَالْفِزْعَونَ وَمَلَأَهُمْ أَيْنَ يَفْتِنُهُمْ وَإِنَّ الْفِزْعَونَ لَا عَالِمٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ المسرفين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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرحون وجنوده بغيا وعدوا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 لما آمنوك كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وما تعناهم إلى إيد ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.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 ولنظر ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم؟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 وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما وَلَا لنفسه بِهِ شَيْئًا فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكير واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير